أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّ لَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ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 أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرًا فهم من مغرم مثقلون أم عيدهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون أَمْ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإيروا كسفن من السماء ساقطين يقول سحاب مركوم فدرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعبون